بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الصالحين. الله أعلم على محمد وعلى محمد. أقسام الحكم يقسم الحكم بمختلف مختلف أنواعه إلى ثلاثة أقسام هي التكليف والتفهير والوضع. الشيخ عبد الهادي الفضلي في هذا الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله بعدما بين أنواع الحكم طبعا أنواع الحكم فضلا أنواع الحكم واقسام الحكم ماكو إلى فرق يعني في التعبير نوع الحكم وقسم الحكم نفس الشيء لكن غير التعبير حتى الأمر يتضح أكثر ذكرنا في أنواع الحكم أن الحكم قد يكون واقعيا وقد يكون شنو ظاهريا الحكم الواقعي والحكم الظاهري ماكو فرق بينهما كل حكم من هذه الأحكام تنقسم إلى شنو ثلاثة أقسام الحكم التكليفي الحكم التخييري والحكم الوضعي شنو الحكم التكليفي شنو الحكم التخييري وشنو الحكم الوضعي الحكم التكليفي ما يكلف به الإنسان من وجوب أو حرمه أو استحباب أو ثراهة هذه تسمى بالاحكام التكليفيه وجوب الصلاه شنو مثلا حكم تكليفي حرمه الربا حكم تكليفي استحباب صلاه الليل حكم تكليفي مثلا شرب الماء واقفا في الليل من المستحب الانسان يجلس ويشرب الماء هذه الكراهه ايضا حكم تكليفي يسمى بالحكم التكليفي لان العابد قد كلفه به العبده قد كلفه به اما تكليفا الزامية مثل الوجوب والحرمة اما تكليفا غير الزامي اللي شنو الاستحباب والكراهن هذا يسمى بالحكم التكليفي يعني ما يكلف به العبد ما يكلف به العبد اللي هي اربعة وجود هرمى استحباب تراحل عرفتش لا؟ اما الحكم التخييري شنو؟ الحكم التخييري يعني انت مخير مو مكلف بشيء مثل اضاحة شرب الماء اضاحة شرب الماء المكلفه يعني الانسان هل كل بالنسبه الى الماء في شيء من الاحكام؟ لا هل عليه ان يشرب الماء؟ لا هل عليه ان لا يشرب الماء لا وانما مباح هذا يسمى بالحكم التخييري الحكم التخييري زال الواجب التخيير هذا بعدين نجي نقول الحكم التخييري الحكم التخييري في مقابل الحكم شنو التكليفي يعني ماكو تكليف انت مخير بين شرب الماء وعدمه فاذا الحكم التخييري يصير الاباحه الحكم الوضعي مثل شنو مثل باطل هذا حكم وضعي مثل حصل الزواج يعني عندما المرأة والرجل الزوجه والزوج يعقدان بينهما بالعقد الشرعي ماذا يحصل حكم الزواج حكم الزواج شنو يعني واجب حرام مستعب مكروه مضاعب لا ليست من هذه الامور وانما حكم الزواج حكم وضعي يعني وضعه الشارع عرفتوا شنون مثلا واحد اذا صلى من دون وضوء صلاته شنو باطلة هذا حكم حكم من الاحكام الشرعية الفقيه عليه ان يستمت هذا الحكم صلاته باطلة بطلان الصلاة يعني شنو يعني واجب لو حرام لو مستحب لو مكروه ولا واحد من هذه الامور بطلان الصلاة حكم وضعي اذا هناك احكام تكلفية وهناك حكم تخيري وهناك أحكام وضعية الحكم الوضعي يعني القانون الذي جعله الشارع لا هو حرمة ولا هو وجوب ولا هو استحباب ولا تراهة وإنما قد يترتب عليه الوجوب والاستحباب والتراهة والحرمة مثل حكم الزواج السلام عليكم مثل حكم الطلاق حكم الطلاق حكم شرعي حيث لا مثل حكم الصحة والبطلان من الأحكام الشرعية لكنها ليست من الأحكام التكليفيه هذه تسمى بالأحكام الوضعية شاهوا أقسام الحكم يقسم الحكم بمختلف أنواعه بمختلف أنواعه يعني شنو كتب يعني سواء كان حكما ظاهريا أم حكما واقعيا يقسم إلى ثلاثة أقسام شنو هي الأقسام الثلاثة؟ هي أولاً التكليفي ثانيا التخييري ثالثا الوضعي الحكم التكليفي شنو هو؟ هو ما يكلف به العبد الحكم التخييري ما كو الحكم الوضعي ما يقابل الحكم التكليفي والتخييري مثل الصحة والبطلان زين الحكم التكليفي قلنا مثل وجوب الصلاه الحكم التاخيري مثال ايش مثل اباحه الماء إباحة شرب الماء هذا حكم تخيري الحكم الوضعي مثل شنو مثل صحه وضمان الصلاه مثلا او الزواج او الطلاق وما اش هذه احكام شرعيه تسمى بالحكم الوضعي تفصيله راح يجي اولا الحكم التكليفي الحكم التكليفي ما هو هنا المرحوم عبد الهادي الفضلي لم يفسر لنا الحكم التكليفي وانما يبين لنا اقسامه وببيان القسم والاقسام يتضح لنا التعريف الحكم التكليفي وهو الوجوب والنهاه والحرمه والكراهه هذه اقسام للحكم التكليفي متعرف للحكم التكليفي تعرف هذا اللي احنا ذكرناه التعريف هذا ذونك تقول ان ما مكتوب الحكم التكليفي ما يكلف به العقل ما يكلف به العقل شوفوا الوجوب الحرمة الاستحباب الكراهه يكلف به العقل لكن اباحه شرط الماء يكلف به العقل لا يكلف تكليف اصلا لغة يعني وضع شيء في عهدة الانسان هذا معنى التكليف الاضاحة هل يوضع شيء في عهدتي لا عرفت شنو اذا الحكم التكليفي شنو صار معنى تعريفه ما يكلف به العبد احسنت ما يكلف به العبد شنو اقسام الوجوب والناد والحرمه والتره زين صفحتي انا عمره حتى نقرأ الحكم التخييري والحكم الوضعي ايضا شوفوا هناك يجي تانينا الحكم التخييري وهو الاباحة بعدين شنو يجي الحكم الوضعي اما الان فنحن تطرقنا الى الحكم التكليفي وكان اول قسم من الحكم التكليفي هو الوجوب صحيح؟ فالمصنف هنا جاء وأخذ يقسم أقسام الوجوب لأن للوجود تقسيمات عديدة أدنى واجب موسع أدنى واجب مضيق أدنى واجب عيني أدنى واجب كفائي فأخذ يشرح هذه التقسيمات اولا الحكم التكليفي وهو الوجوب والنادب والحرمة والكراهة قلنا بعدين الحكم التخيري يجي وبعدين يجي الحكم الوضعي أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي وجوبا وندا وحرمة كراهه ألف الوجوب ألف الوجوب يعني الحكم الاول للحكم التكليفي شنو كان حكم الوجوب الوجوب شنو معناه وهو الالزام بالفعل الفعل, الفعل مثل شنو الصلاه الالزام بالفعل يعني شنو يعني عليك ان تاتي بهذا الفعل انت ملزم بهذا الفعل النظام بالفعل يعني ان سمون لا يحق لك اكثر هذا هو الوجوب بعدين اذا تشوفون هنا هنا يجي اقصان في الصفحة 13 دا النذ ويفسر النذ ج الحرمه د شنو الكراهه شفتو يعني التقسيم والتعريف دقيق لكن كل واحد في مكانه جالس الف الوجوب وهو الامزام بالفعل اقصام الوجوب السلام عليكم عبد الله المصنف يأتي ويبين لنا عدة اقصام للوجوب يقسم الوجوب بتقسيمات مختلفة الى الاقصام التالية الوجوب الى عدة تقسيمات الوجوب له عدة تقسيمات وهذه التقسيمات كالتالي يقسم الوجوب بتقسيمات مختلفة الى الاقصام التالية اولا يقسم إلى العيني والكفائي لنا وجوب عيني ولنا وجوب كفائي شنو الواجب العيني شنو الواجب الكفائي الواجب العيني هو الحكم الذي يتعلق بكل فرد فرد من أفراد المكلفين ولا يسقط عن فرد لو أتى به الفرد آخر مثل وجوب الصلاة الصلاة أقم الصلاة هذه الآية المباركة تدل على حكم الوجوب وهو حكم تكليفي صحيح له والوجوب من القسم الوجوب العيني الجوب العيني يعني يعني يجب الصلاة على المكلف الاول تجب الصلاة على المكلف الثاني تجب الصلاة على المكلف الثالث ما يسقط عن الاول لو صلى الثاني صحيح له هذا يسمى بالوجوب العيني في مقابله يجي الوجود الكفائي الوجوب الكفائي ايضا واجب على الجميع لكن لو امتثل شخص كفى سقط عن الاخرين مثل اذا دخل هنا شخص وسلم على الجميع السلام عليكم يجب الجواب على الجميع لكن لو رد السلام شخص واحد كفى سقط عن الاخرين مثل تجهيز الميت تجهيز الميت يعني غسله وكفنه ودفنه وما اشبه تجهيز الميت واجب على جميع مكلفين لكن لو اتى بالتجهيز شخص واحد من باب الكفايه فقط عن الاخرين هذا هو التقسيم الاول للوجوب للواجب الوجوب العيني والوجوب الكفائي شوفوا اولا يقسم يقسم يعني شنو هذا الوجوب الى العيني والكفائي ما هو الوجوب العيني ما هو الوجوب الكفائي وكم واحد الوجوب العيني وهو الوجوب مثل وجوب الصلاه الذي يطلب امتثاله يطلب امتثاله يعني طلب من عندنا من اللي طلب الله عز وجل يطلب امتثاله الله عز وجل طلب امتثال هذا الواجب الامتثال يعني اطاعه من كل مكلف اي واحد بلغ سن التكليف عليه ان ياتي بهذا الواجب ولا يسقط عنه عن كل مكلف يعني عنه الضمير يرجع الى كل مكلف ولا يسقط عنه عن كل مكلف بامتثال الاخرين يعني الاخرون لو امتثلوه لا يسقط عن الاخر عن هذا الشخص الاول مثلا صلاتي والصوم الصلاة وجوبها عيني وجوبها عيني يعني شنو يعني على كل فرد فرد من أفراد المكلفين ولا يسقط بيت يعني البعض والصوم كذلك الصوم وجوب عيني مثل واحد يقول انا ابويا صام لا اخويا صام بعد انا ما أصوم لا هذا وجوب عيني ثانيا الوجوب الكفائي ما هو تعريفه وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله يعني العمل به طاعته من عامة المكلفين من عامة المكلفين يعني شنو يعني خطاب الوجوب ليس خاصا بفرد واحد وإنما عامة المكلفين يعني تجهيز الميت واجب على عامة المسلمين رد السلام واجب على عامة الحاضرين عرفتش لا؟ لكن يسقط بامتثال بعضهم يعني بعض هذه بعض المكلفين تتمرجع المكلفين يسقط بامتثال بعضهم له يعني للوجوب لو امتثل البعض سقط عن الباقيين كالصناعات والحرف الصناعات جمع صنعة وصناعه والحرف جمعه الحرف جمعه حرفه يعني مثل الخباز العطار القصاب وعشبة هذه ما به قوام معائش الناس على الرواية الموجودة عن الامام الصادق ما, ما به قوام معائش الناس هذا واجب كفائي واجب كفائي يعني القصاب مثلا الخباز سائر الصناعات الموجودة والحرف الموجودة كلها من الوجوب يعني واجب على كل فرد أن يقوم بما به قوام المجتمع لكن إذا قام به البعض فقط عن الباقي وكذلك بالنسبة إلى طلبة العلوم الدينية أيضا هذا قوام من قوام المجتمع هذا أيضا واجب على الجميع أيضا واجب على الجميع وبما أن في يومنا هذا العدد مكافي الوجوب يبقى موجودا على أحدة المكلفين يعني الناس اللي بإمكانهم يجون يدرسون ويتعلمون المسائل الشرعية ويعلموها للآخرين هذا واجب عليهم وأنه يعتبر مستحاب أو زيان يجي يدرس فهذه وظيفة شرعية ليش لأن الذي قام به دون المستوى المطلوب دون العدد المطلوب هكذا يعني إذا النجار يكون عمل واجب الصناعات الموجودة في المجتمع تعتبر من الوجود فطلب العلوم الدينيه عرف شلون هذا ما يعتبر من الامور الواجبه هذا أولى بالوجوب اذا الوجوب الكفائي شنو صار يسقط بانتقال بعضهم يعني بعض عامه المكلفين له يعني ليه هذا الواجب الوجوب كالصناعات والحرف التي يحتاجها المجتمع المجتمع بحاجه اليها وثانيا هذا كان هو التقسيم الاول التقسيم الاول للواجب شنو الواجب العيني والواجب الالكفائي هل هناك تقسيم اخر للواجب نعم هناك تقسيم اخر ايضا للواجب هو الواجب التعيني والواجب التخييري شنو الواجب التعيني شنو الواجب التخييري الواجب التعيني الواجب الذي ليس له بديل ليس له بديل الواجب التخييري له بديل، له بديل يعني شنو يعني يعني الإنسان بإمكانه أن يترك هذا الواجب ويأتي ببديل آخر. مثال صلاة مثلا العصر من الواجبات التخيرية أم التعينية؟ من الواجبات التعينية، واحد يقدر يترك الصلاة يقول بداله نتصدق بأموال مثلا لا ما يصير. صلاة العصر واجب شنو تعيني؟ مثال الواجب التخييري الصلاة الظهر في يوم الجمعة على رأي بعض الفقهاء على بعض رأي الفقهاء وجود تخييري أكو بين صلاة الجمعة وبين شنو صلاة الظهر يعني شنو يعني الإنسان المكلف مخير بإمكان أن يترك أن يترك هذا الواجب ويترك هذا الواجب إلى بديله إلى بديله يعني يأتي بالبديل يترك صلاه الظهر في يوم الجمعه وياتي بالبديل وهو صلاه الجمعه او يترك صلاه الجمعه وياتي بالبديل اللي هو صلاه الظهر مثال اخر خصال الكفاره لمن افطر متعمدا في شهر رمضان المبارك المفطر متعمدا عليه شنو اما ان يعتق رقبته او يصوم ستين يوما أو يطعم ستين مسكينا هذه خصال الكفارة واجب على العبد واجب على المكلف أن يأتي بعضق الرقبة لكن وجود تخيير يعني يمكن أن يتركه إلى بديله واجب عليه أن يطعم ستين مسكينا لكن يمكنه أن يترك ذلك إلى البديل ما؟ فالواجب التخييري يعني له بديل الواجب التعيني يعني ليس له بديل وثانيا يعني القسم الثاني من التقسيمات اللي للواجب قلنا اكو اقسام للوجوب ليس تقسيم واحد للوجوب اقسام القسم الاول انتهينا منه القسم الثاني ثانيا تقسيم آخر ثانيا Hayır آخر للوجوب تقسيم آخر للوجوب ليش له اعتبار؟ لا, لا لما احنا نفسر المعنى ونقول ما هو الواجب العيني فله اعتبار ثانيا يعني التقسيم الثاني للوجوب يقسم الضمير فيه يقسم يرجع للوجوب يقسم الوجوب يعني هو المستتر فيه يقسم راجع إلى الوجوب يقسم الوجوب إلى التعييني والتخييري ليه ما هو الوجوب التعيني وما هو الوجوب التخيري أولا الوجوب التعيني وهو الوجوب الذي يتعلق بفعل بعينه بفعل مثل شنو ؟ صلاة العصر وهو الوجوب يعني انه أجوب الصلاة الوجوب هو الحكم الحكم الذي يتعلق بفعل في مثالنا شنو ؟ صلاة العصر. بعينه بعينه يعني شنو يعني بنفسه بدي بعينه يعني بنفسه الوجوب تعلق بعين صلاه العصر يعني صلاة ولا يرخص هذا ولا يرخص يكون تفسير لتعلق الوجوب بعينه تعلق الوجوب بعينه يعني شنو يعني لا يرخص في تركه يعني ترك الوجوب الى البدن ترك هذا الفعل الى بدلين ترك صلاة العاصر الى بدلين ما يصير كصوم شهر رمضان هل يجوز للمكلف المختار الصحيح اللي ما عنده عذور غير المعذور مريض مثلا ان يترك صوم شهر رمضان ويقول اتصدق بذاله ما يصير فصوم شهر رمضان يعتبر واجبا تعيينيا الوجوب التخيري هو الثاني وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد شيئين أو بأحد أشياء بأحد شيئين أو الأشياء الأشياء كان ثلاثة أو أكثر مو مهم على البدل على البدل يعني شنو؟ يعني لو أتيت بالواجب الأول كفاك عن الثاني أو أتيت بالثاني كفاك عن الأول وهكذا فممكن أن تترك إلى بدلك إحنا في تعبيرنا كان الواجب التعيني ليس له بديل الواجب التخير له بديل هذا التعبير شوية أيسر وأسهل من التعبير الموجود في الكتاب الواجب التعيني له بدل وبديل الواجب التخير ليس له بديل إذن الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئين مثل شنو مثل الوجوب المتعلق بإما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر أو الأشياء أحد الأشياء يعني مثل خصال الكفارة اللي ثانية هي على البدل كخصال كخصالي كفارتي افطار يوم من شهر رمضان متعمدا الخصال يعني عدق رقبة اطعام المسكين وصيام شهرين هذه تسمى بالخصال الخصالة يعني الافراد ربما تشلون كخصالي يعني افراد كفارتي افطار يوم من شهر رمضان متعمدا الكفارة لها افراد كل فرد منها تسمى خصالا عرفتوا شلون؟ كفاره افطار يوم من شهر رمضان لو افطر يوما من شهر رمضان تعمدا اما اللي كان ناسي او ساهي فماكو عليه كفاره حيث يتخير المكلف المفطر يعني المكلف المفطر هو مخير بين عتق رقبه يعتق عبدا في سبيل الله او صيام شهرين متتابعين شهرين متتابعين طبعا لازم 31 يوم لنبتتابع والباقي مشهر او اطعام 60 مسكينا 60 مسكينا من المؤمنين هذا وجوب تخييري وجوب تخيري يعني شنو يعني العبد المكلف مخير بين هذه وهذه وهذه هل هناك تقسيم اخر للوجوب نعم التقسيم الاول شنو كان العيني والكفائي التقسيم الثاني شنو كان؟ دعيني والتخيير هل هناك تقسيم اخر نعم تقسيم الاخر يقسم الى المؤقت وغير المؤقت شنو المؤقت شنو غير المؤقت المؤقت هو الواجب الذي يعين فيه زمن خاص غير المؤقت الواجب الذي لم يعين فيه زمن خاص مثلا بر الوالدين من الواجبات لهم من الواجبات بي زمن خاص لا يعني بين الوالدين في يوم السبت مثلا في يوم الاحد مثلا لا في شهر رمضان مثلا فقط لا اما الصوم واجب له زمن محدد شنو زمانه شهر رمضان المبارك فاذا بعض الواجبات موقته موقته يعني شنو يعني لها وقت معين بعض الواجبات غير موقته غير موقته يعني, شنو يعني ليس لها وقت معين الواجب الموقت ايضا على اقصى الواجب الموقت ايضا يكون على اقصى قد يكون مضيقا وقد يكون موسعا اشنون الواجب الموقت يعني الواجب اللي له وقت قد هذا الوقت يكون مضيق يعني مقدار اداء الواجب فقط من دون زيادة ولا نقيقة مثل شنو الصوت يبدأ من اذان الفجر إلى الغروب الشرعي إلى المغرب الشرعي اذان المغرب صحيح لا هذا واجب مؤقت يعني له زمن خاص صحيح لا وأيضا واجب مؤقت مضيّق مضيق يعني شنو يعني هذا الوقت ضيق ضيق يعني بمقدار الواجب أما صلاة الظهر مثلا أيضا واجب مؤقت يعني له وقت إنسان قبل الأذان ما يمكن ان يصل صلاه الظهر له وقت من أذان الظهر إلى المغرب الشرعي بمقدار اللي يقدر يؤدي صلاة العصر أيضا لأن بعدين آخر الوقت يصل من مختصة صلاة العصر صحيح لك فصلاة الظهر واجب موقت يعني شنو واجب موقت يعني له وقت معين ولكن موقت موزع يعني شنو يعني هذا الوقت أكبر من الواجب الواجب يستغرق ربما خمس دقائق مثلا حسب سرعة الإنسان في الصلاة وقاره في الصلاة ربما في خمس دقائق، عشر دقائق، أربع دقائق فالواجب وهو الصلاة موقت وموسع لأن الوقت أوسع منه هذه الفترة طول ساعات ربما أربعة، خمسة ربما في فهذا واجب موقت وموسع إذن من تقسيمات الواجب الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت والواجب المؤقت ايضا ننقسم الى قسمين واجب مؤقت موسع وواجب مؤقت مضيع هذه مصطلحات اصوليه واحد لازم كلها يحفظها كلها لازم يحفظها وثالثا يعني تقسيم ثالث للوجود وثالثا يعني تقسيم طالب للوجود يقسم الى المؤقت وغير المؤقت شنو الواجب المؤقت اولا الواجب المؤقت وهو الوجود الذي يطلب امتثاله الضمير يرجع للوجود يطلب الوجود في وقت معين يعني زمن محدد في زمن محدد مثل شنو في زمن محدد مثل صلاه الظهر وصوم شهر رمضان صلاه البر وصوم شهر رمضان مثاليا وينقسم الوجوب المؤقت الى قسمين ايضا هما المضيق والموسع المضيق مثل شنو صوم شهر رمضان مضيق هذا الواجب بمقدار الوقت وبمقدار الزمن الموسع يعني الزمن اوسع من الواجب هكذا ألف المضيق ما هو الواجب المضيق وهو الوجوب الموقت يعني له وقت الذي يطلب امتثاله يعني امتثال هذا الوجوب في زمان بمقداره بمقداره الضمير جعل الوجوب يعني هذا الزمان بمقدار الوجوب يعني بمقدار فعل الواجب لا أكثر ولا أقل كصومة نهاري شهر رمضان صوم شهر رمضان له وقت يعني له زمن والزمن بمقدار الواجب يعني مو اكثر ولا اقل هذا يسمى بالواجب موقت المضيع الواجب موقت مضيق ب الواجب, الواجب الموسع الواجب الموسع يعني شنو يعني الموقت الموسع الموقت الموسع وهو الوجود الموقت الموقت يعني شنو يعني له زمن الذي يتطلب امتثال يعني امتثال هذا الوجود عطاعت هذا الوجود في زمان اوسع من الوجود من يوما يعني من الوجود الزمان يكون أوسع من الوجود مثل صلاة الظهر في الصلاة اليومية الصلاة اليومية المراد امتثالها في وقت خاص لكن هذا الوقت اوسع من اداء الصلاة واضح زين هذا كان الواجب المؤقت شو الواجب غير المؤقت ثانيا الوجوب غير المؤقت يعني ما الى زمن خاص مثل بر الوالدين بر الوالدين واجب بس مو محدد لزمن معين وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله يطلب امتثاله يعني يطلب طاعته من غير توقيت بزمن معين ما الى زمن معين الوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هذا واجب مثلا في شهر رمضان فقط لا واجب مثلا في النهار فقط دون الليل لا موحدد بزمن خاص هذا يسمى بالوجوب غير مؤقت رأيتمنا جه هل هناك تقسيم آخر للوجوب نعم ثلاثة من التقسيمات ذكرناها العيني والكفاية التعييني والتخييري الموقت وغير الموقت لا الموقت وغير الموقت وبالموقت شان هو تسميه رابعا يقسم هذا يعني تقسيم رابع للوجود تقسيم رابع للوجود يقسم إلى المطلق والمقيم المطلق يعني ما بشارط المقيد يعني بشارط مثال نذكر وجوب الحج مشروط بالاحتباعات يعني اذا واحد مستطيع ما فلوس كل واحد من هذا الى تقسيمات يعني الوجوب المطلق يتق... يتقسم الى قسمين المنجز والمعلق شنو الواجب المطلق المنجز شنو الواجب المطلق المعلق شوفوا إذا كان الوجوب فعليا فعليا يعني على العرض الآن أني أتي به هذا يسمى بالواجب المنجس إذا كان الوجوب غير فعلي وجوب موجود بس غير فعلي هذا يسمى بالواجب المعلق يعني مثلا المعلق فعلي واجب سوف نذكر الأمثلة ونجي للتفضيل شوفوا يعني مثلا الآن الصلاة واجبة علينا أن وجوب الصلاة موجودة في رقابنا أم لا نحن موجودة الوجوب يعني وجوب الصلاة موجود في رقابنا صحيح ولكن وجوبه معلق معلق على وقت أذان يعني وقت الظهر لما يأذن يصير الظهر هذا الوجوب المعلق شو يصير يصير واجب منجز شلون؟ يصير واجب منجز نفسه نشوف المثال اللي هو ذاكرة قال هو نفس المثال ذاكرة الصلاة بعد دخول الوقت يصبح واجب منجز الصلاة قبل دخول الوقت واجب أما معلم شوفوا أكفاك إحنا اللي جالسين هنا الصلاة واجبة علينا أما الحاج مو واجب علينا لأن مو مستطيع شلون؟ فأكي بين وجوب الحاج وأكي بين وجوب الصلاة وجوب الحاج يسمى بالوجوب المقيد لأن أصل الوجوب مقيد بالاستطاعة أصل الوجوب ما تحقق, تحقق, تحقق الوجوب مو العمل بالوجوب لكن الصلاة أصل وجوبها أصل وجوب الصلاة مقيد بشيء وإنما العمل بالصلاة وإتيان الصلاة مقيدة بالوقت ربتش نعم فلذلك الصلاة تكون من الواجبات المطلقة مو من الواجبات المقيدة عندنا أصل الوجوب وعندنا الاتيان بالواجب هذا الفرق اللي يبين لنا استر التقسيم هذا أصل الوجوب إذا كان مقيدا يسمى الواجب المقيد أصل الوجوب مثل أصل وجوب الحج. أما أصل الصلاة فغير مقيد أصل الصلاة مو مقيدة بشيء فالصلاة تكون من الواجبات مطلقة شوفوا اذا كان اصل الوجوب مقيد يصبح واجب مقيد اذا كان اصل الوجوب مو مقيد بالصلاة يصبح واجب مطلق لكن هذا الواجب المطلق اسم قد يكون الاتيان بالواجب مقيدا بوقت يصير شنو واجب معلق وقد يكون الاتيان بالوقت حقل يعني صار الوقت يصير واجب منجز فالواجب المطلق على قسمين الواجب المطلق على قسمين واجب منجز وواجب شنو معلق اما الواجب المقيد فوجوبه مقيد بالشار مثل الحاج هذا يسمى واجب مقيد فتلاحظوا التعبير فاذا ما توضح اكثر راح نوضحه ان شاء الله ورابعا يعني التقسيم الرابع للوجوب يقسم يعني يقسم الوجوب الضمير هو يرجع للوجوب الى المطلق والمقيد المطلق يعني شنو يعني اصل الوجوب غير مشروط بشيء المطلق كتبه اصل الوجوب غير مشروط بشيء طبعا هو يجي يذكر المقيد اصل الوجوب مشروط بشيء اولا الوجوب المطلق وهو الوجوب الذي لم يقيد تحققه بشيء الوجوب الذي لم يقيد تحققه يعني أصل الوجوب تحقق الوجوب يعني شنون؟ أصل الوجوب هو الوجوب الذي لم يقيد تحققه تحققه يعني تحقق الوجوب تحقق الوجوب كتب جوا أصل الوجوب أصل الوجوب غير مقيد بشيء مثل الصلاة وجوب الصلاة غير مقيد بشيء ثانيا لجوه الوجوب المقيد ليتو بعد اسطر الوجوب المقيد شنو ويسمى بالمشروط ايضا اسم ثاني له يسمى بالواجب المشروط وهو الوجوب الذي يقيد تحققه يعني تحقق الوجوب بشيء يعني بشرط بشيء يعني بشرط تحققه كتبه اصله وجوبه كالحج المشروط بالاستطاعه الحج اللي هو مشروط بالاستطاعة اصل الوجوب مشروط بالاستطاعه يعني اذا ماكو هناك استطاعه شنو لم يكن هناك وجوب للحاج زين صار عندنا واجب مطلق وواجب مقيد فترجعوا فوق ويقسم الوجوب المطلق الى قسمين الوجوب المطلق مثل وجوب الصلاه هذا ايضا يقسم تسميه هما المنجز والمعلق الواجب المنجز والواجب شنو المعلق المنجز شنو وهو ما كان مخلى عن القيد الزماني وجوبا يعني في اصل وجوبه وواجبا يعني في امكانه هذا كتبه حتى تبين الفرق وجوبا يعني في اصل وجوبه وواجباً يعني في امكانه واتيانه في انتفاله واتيانه تصلاة بعد دخول وقتها عندما اذن هنا الصلاة تكون واجبة صح الله تكون الصلاة واجبة ووجوب الصلاة هنا مخلة يعني غير مقيد مخلة يعني غير مقيد بالقيد الزماني لا وجوبا ولا واجبا يعني الان الصلاة اصلها واجب واتيانها اتيانها ايضا واجب مو مقيد بزمن لكن الصلاة قبل دخول الوقت اصلها واجب لكن اتيانها مقيد بدخوله بدخول شلون؟ فاذا الواجب المنجز شنو هو وهو ما كان مخلى يعني خاليا, خاليا عن القيد الزماني ما قيد زماني لا في وجوبه ولا في واجبه في وجوبه يعني في اصل وجوبه في واجبه يعني في العمل به والامتصال والاتيان به كالصلاة بعد دخول وقتها حيث انها تكون واجبة وهي مخلة يعني خالية عن القيد الزماني ووجوبا وواجبا عرفتوش لا؟ المعلق شنو؟ المعلق يعني الواجب المعلق وهو ما كان وجوبه فعليا وجوبه هنا أصل الوجوب كتبه أصل الوجوب اصل الوجوب يعني اصل التكليف أصل التكليف موجود لكن غير مقيد بالز... هو غير مقيد بالزمان غير مقيد بالزمان هذا تفسير للفعليات الوجوب الفعلي يعني شنو يعني غير مقيد بالزمان ولكن واجبه استقباليا واجبه يعني الاثيان به الانقطال يعني يكون في المستقبل كالصلاة قبل دخول وقتها يعني الان مثلا الان صلاة الظهر هي واجبة علينا الوجوب فعلي الوجوب مو الواجب فعليها اللي ذكرناه كان الواجب الوجوب فعلي لكن الواجب غير فعلي الوجوب يعني اصل التكليف اصل التكليف موجود في رقابنا وفي عهدتنا وفي ذمتنا نحن مكلفون بالصلاة ولكننا, ليس ولكننا لسنا مكلفين بالحج هذا الفرق. الان اللي احنا قاعدين هنا مكلفون نحن بالصلاة ولكن واجب الصلاة يعني الصلاة الواجبة تكون في المستقبل عند الاذان عند دخول الواقع هذا يسمى بالواجب المعلق وهو ما كان وجوبه فعليا انه اصل الوجوب اصل التكليف غير مقيد بالزمن، لكن الواجب الواجب قلنا هني مرحلة الانتفاع والاتيان يكونوا استقباليا يعني في المستقبل كصلاة خلنا دخول وقتها. بس مش هنقبل من الجد نقول المنجد يعني الفاعل غير معدور. الفاعل غير معدور. غير الفاعل قصدكم؟ قصدكم غير الفاعل معدور. ووإيشي؟ واي المنجاة يعني الان الوجوب تحقق في ركبتي اطود تفليل والاتيان به ايضا الان يعني صار الاذام فالفاعل به غير معدول يعني شنو يعني لو اتى بالصلاة لو لم يأتي بالصلاة قصوشكم انتو ترجون تقولون التارك هو غير معدول التارك يعني الان صار الظهور ولم يصلي هذا غير معدول بلي ولذلك إذا لا سمح الله جاءه الأجال يعاقب يوم القيامة ليش ما صليه وعلى الورثة الولي أن يؤدي الصلاة عنه عرفتش نعم أما إذا بعد ما صار وقت صلاته الظهر ولا سمح الله توفى هذا شنو هذا أكو عليه قراءة لا الوجود كان الواجب ما كان أكو فرق بين الوجوب وبين الواجب الوجوب يعني أصل التكليف موجود لكن الواجب يعني العمل بهذا الواجب اتيان الواجب هذا غير موجود الا بعد دخول الواقع هذا سر التقسيم الفرق بين الوجود وبين الواجب بين اصل التكليف وبين الاتيان بالتكليف فالواجب المندد يعني اصل التكليف موجود الاتيان بالتكليف لم وقته لكن الواجب المعلق يعني اصل التكليف موجود لكن الاتيان بالتكليف بعد ما صار وقتا الوجوب المقيدة مقرنة وخامسا هل هناك واجب آخر تقسيم آخر للوجوب نعم وخامسا يقسم الوجوب إلى التعبدي والتوصل الواجب التعبدي شنو الواجب التوصلي شنو الواجب التعبدي يحتاج إلى نية القربة صلاة الضو واجب تعبدي يعني شنو يعني إذا ما أدى بنية القربة لو أتى بالصلاة غفلة أو رياء لا سمح الله صلاته باطلة أما الواجب التوصلي ما يحتاج الى نيه القربه الإنسان إذا إيده نجسه ويريد يتوظه مو واجب يغطي الإيده صحيح أنه لا. لازم ينوي أنا قربة إلى الله أطهر إيدي لا. حتى إذا رياءنا طهر ايده يده تدخر أو مثلا كان نائما فوقعت يده الماء تدخر أيها ورأت اشنا هكذا فعندنا واجب تعبدي يعني عبادة مشروط بنيه القربه واجب توصلي يعني مجرد الوصول الى حكم الله ما يحتاج الى نيه القربه شوفوا الوجوب التعبدي وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله يعني الاتيان به وطاعه مشروطا بنيه القربة بالتقرب به الى الله يعني بنيه القربه بالتقرب به يعني بهذا الوجوب الى الله تعالى كالصلاتي والصوم وسائر العبادات الحاج الخمس الزكاة كلها واجبات تعبدية يعني مشروط منية الضربة ثانيا الوجوب التوصلي الوجوب التوصلي شنو؟ وهو الوجوب الذي مثل تطهير الصوم تطهير اليد للصلاه وهو الوجوب الذي يطلب أو يطلب امتثاله ويطلب امتثاله يعني الله عز وجل الامتثال غير مشروط بالتقرب به يعني بهذا الوجود إلى الله تعالى نية القربة مشار مثل شنو كتطهير الثوب من النجاسة كتب للصلاة وإلا تطهير الثوب من النجاسة موانشب واحد يريد ثوبه يكون نجس ما بيشف هذا الصلاة يصير واجب تطهير الثوب إلا هو مواجب كتطهير الثوب من النجاسة للصلاة يريد يصلي هذا التطهير نشرط بنية القربة يكون حتى يدع مثلا الثوب وقع في الماء الكور وأخرجناه قد أيضا أصبح طاهر عالم جاءنا صلى الله على محمد وعليه الطاهرين